wa alladhina يؤمنون. الله الذي رفع السماوات وبغي غير عبد ان تمونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كن نجنين لهن ثم يدبر الامر فاصنع الايات لعلكم من ربكم توقين. Yeah. Mm -hmm. بما إم واحد يصب واحد ونفض بعضها على بعض في الأمم إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وإن تجد فعلهم قوم أئلة لا ترابا وَأَنَا إِلَيْكَ نَبْلُغُ فِي أَعْلَاهُمْ وَظَنَّائِك رُسَامٌ لَهُمْ فِيهَا خَالِقٌ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ ظَنَّا الْحَسَنَةِ وَقَدْ قَالَتْ مِنْهُمْ قَضَرُهُمْ الْمَسْؤَلَاتُ ويقول الذين كفروا لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد الله يعلم ما تحمل كل وما تغيظ الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير تعال سواء منكم من أسروا القول وأنجروا به ومن هو مستغف بالليل ومن هو مستغف من بين يديه ومن خلفه يأخرونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أعاد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الحمد لله والملائكة من حيثه، وليصي الصراط خير صي من يشاء، وهم مجادلون في الدلاء، وهم مجادلون في وهو شديد المكان، له دعوة الحق والذي لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباس بكفري إلى الماء إلى كباس إلى الماء